111. واذكروا الله في أيام معدودات 112. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 113. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 114. 117. تقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 118. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 والله لا يحب الفساد 113. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإتم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلام المكافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 118. من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور